جَاءَ إِنَّ قَدِيرَ أَمَّا نَبِيٌّ وَسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ءَايَتَهُ <تصفيق> وَكِتَابَهُ مَنْ نَبِيٌّ لَا نَعْبُدُ بَيْنَ أَحَدٍ وقالوا سمعنا وأطعنا أخرى لك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله رفور رحيم قل طيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله يحب الكافرين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 وَضَعَتْهُ نُوحًا سُبْحَانَ اللهِ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ لَكَ أَنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا ُ بالِله مِنَ الشَّيطَابِ الرَج إِ ش خَلْفِ السَّمواناتِ وَلَّ وَختتِلَ في خلق الليلِ وََّهَلَ آياتاتِ لأُلبَّهينَ يَذقونَ اللهَّ ق مًَا وَقوودَ عَ جُوا بم اذكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلق هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقته ما ذا باطلا سبحانك فقنا عذابا مع لبران ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وَلا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم رب فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلون أكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها لنهار ثوابا تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبيس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها لنها وخالدين فيها نزلا نزلا من عند الله وما عند الله خير للبراب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم عینا لله لن يشترون بآيات الله فمن هم قليلان لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب يا الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون حن أَؤكُم في الحياتةِ الدُّنْيياَا وَفدا خًِا وَلَكُ فيِيهَا مَا تَشْتَ مْ فُسُكُم وَلَك فيِيهَا مَا تَدَّ نُزُلًا مِنْ ظَفُورم وَحيم وَمَ نَحسَنُ خَوول مِمْ إِنَّا إِلَى اللَّهِ الله إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ الشيطان نزر فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها خالدين مَلَأْتُ أُمُّكِ كُرْهًا وَوَضَعْتُكِ رَهْمًا وَحَمْلُكَ فِي صَالِحُ ثَنَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنَعْمَنَ صَالِحًا تَرُضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِهِ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِذِينَ الذين يتقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز, ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي